وكان وهو مسافر يقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فاستحفاظ الله عز وجل للمؤمن ولكرامته أمر مقطوع به الشيء الذي ينقص الآن أن يحس المسلمون به إحساسا عمليا أن تشعر أن الله ضامن فعلا أن تعطي اخاك الدين أن تعطيه المال وأن تعطيه العون ولا تشح به وإن كان ذو عسرة فنظره إلى ميسرة فإن الله عز وجل كما ورد في بعض الآثار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 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراج ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا هنا في قوله ذلك تأويل ما لم تستطع هكذا وفي الآيات السابقة تستطع فأي حرف غاب من الكلمة التاء. هل غاب لحكمة هذا الحرف ذلك تأويل ما لم تستطع ولم يكن تستطع كما في الآيات سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا في الأولى ما لم تستطع تا وفا أقدم لهذا بقاعدة عند علماء البيان يقولون إن المبنى والمعنى يشتركان في أداء الوظيفة من اللفظ فإن زاد المبنى زاد المعنى والعكس ان قل المبنى قل المعنى المبنى الكلمة مكونة من أحرف فالأحرف هي اللبنات للكلمة كهذه الطوبه بالنسبة للجدار كلمة حرف مع حرف مع حرف يعطيك كلمة فلو اني سالتك قلت أين ما هو مبنى الكلمة تقول لي الحرف الكلمة التي لها خمسة أحرف بخلاف الكلمة التي لها أربعة أحرف بخلاف الكلمة التي لها حرفين أو ثلاثة فمثلا صرخ صرخ لو قلنا اصطرخ فزاد حرف الطاء على الكلمة قال الله عز وجل وهم يصطرخون فيها لم يقل يصرخون لان الاصطراخ اشد من الصراخ يصطرخون اي بحمية يصرخون بهلع وجزع فلفظة يصرخون اقوى من لفظة يصرخون لماذا؟ لانه زاد في كلمة يصرخون حرف الطاء. اذا زيادة حرف في الكلمة تشكل شيئا بخلاف نقصانه من الكلمة مثلا استطاع التي نحن بصددها الان قال الله عز وجل في قصه ذي القرنين التي هي بعد قصه موسى والخبر لما بنى السد وجاء ياجود وماجود ارادوا أني أني أني ان يزيلوا هذا السد انظر قال الله فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا فما استطاعوا أن يظهروه لم, ي... لم لم يستطيعوا أن يتسلقوه يعني وما استطاعوا له نقب لا شك أن إحداث ثقب في سد عريض هائل من الحديد والقطران أصعب مائة مرة من أن تتسلقه لذلك جعل الثاء استطاعوا في النقب لأنه أشد على النفس ويحتاج إلى مجهود إنما مجرد أن يتسلق حذف التاء فدل على أن التسلق أسهل بكثير جدا من النقب وإحداثتك فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ففي الآية الأولى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع فأتى بالتاء لأن القضايا الثلاثة كانت عسيره جدا على نفس موسى كل قضية يعترف، لم يقبلها لم يبتلعها فقال ذلك الذي شق عليك وعلى نفسك ولم تستطع أن تتحمله أنا سأنبئك بتأويلك فلما حل الخضر رموز القصة ظهر أنها حكمة فعلا وظهر أنه لم يفعل ذلك جزافا حينئذ سهل فهم المواقف كلها على موسى حينئذ قال ذلك تأويل ما لم تستع أي أنه سهل ولم يكن بمشقة كما كنت تعترض علي في أول الأمر لذلك حذف التاء فحذف التاء هنا دل على أن شيئا راح ما الذي راح المشقة والحرج اللذين كان في نفس موسى ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا نسال الله عز وجل ان يفقهنا في ديننا وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ربنا اغفر لنا ذنوبنا واتراسنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأقسم الصلاة إن الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أتراك الله يعلم ما تفقه خيال وصيعة بتاعة المزعوم الشيث أحمد لوحان المفاتيح الحرم إذا كان الأخ يوزع هذه الورقة حتى الآن يجب أن يمنع من أن يوزعها لأن هذه الوصية مكذوبة هذه الوصية مكذوبة حامل مفاتيح حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين في, في مشارف الأرض ومغاربها بيقول يعني أن زلك المسلمين معرفش بيموت على غير الإسلام وأنا الرسول جاء لي وقال لي وعملني وخلاني وسيره كده العلماء السعودية قالوا أنه لم يخدم الغرفة النبوية إطلاقا رجل اسمه أحمد إطلاقا الغرفة النبوية هذا من علامة كذب هذه الورثة وفيها وفي هذه الورقة ما يعني يجعل المسلم الفقن يجدم انها كذب فضلا عن ان العلماء الهم المعاصرين تتابعوا جميعا على تكذيبها فسبحان الله ان ورقة تسعين جرامة هوت ولا 80 جرام وواحد واحد متبرع بقال تصوير وعامل الفين تنة تلاف نسخة وهكذا اموال المسلمين تذهب فيما لا يفيد ابريل هذا دليل على الكذب ايضا <تصفيق> ويقول الامام ابي الفخ الشاطبي الغرناطي انه كان يمنع كل عن صاحبه أبي العباس القباد أنه كان أقول في ابن بشير وبن وبن شمس أفسروا الشق أفسروا الشق هل هي أفسروا بالمهموزة يعني ولا فسروا أفسروا ما أعرفش يعني هل إن كان هو المقصود فاسروا الشق أوه أفساده مم. يعني ما الرأي في هذا القول الحقيقة لا ما عنديش خلفية عن ابن شاش وابن بشير بالذات وهل هم من الفقهاء الذين افسدوا سقسيا أم لا لكن ممكن أنظر يعني في ترجمه ابن شاش ابن شاش وأشوف يعني. ما رأيكم في كتاب الموافقات للشاطير وكذلك كتاب الأطفال <تصفيق> بالنسبة لكتاب الموافقات الإمام الشاطبي هذا يعتبر من أجل الكتب في فهم مقاصد الشريعة وهذا يعتبر في الحقيقة كتاب مبتكر وهذه قيمته لأن, الأصول لان الأصوليين في أصول الفقه يوم وضع أصول الفقه وضع القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حكم الله عز وجل من النص بأي طريقة كانت فهذا مقصود أصول الفقه معرفة حكم الشارع من النصوص إنما مقاصد الأحكام الشرعية ما هي مقاصد الأحكام الشرعية؟ لم يتعرض لها الأصليون في أصول الفقه لذا أتى الإمام الشاطبي رحمه الله وصنف لهذه لهذا العنوان كلمة مقاصد الشريعة صنف كتاب الموافقات ووضع قواعد كلية لم يسبق إليها ولذلك تجد هذا الكتاب عبارته مغلقة افتح كتاب الموافقات تقرأ عربي ولكن لا تفهم ولا كلمة إلا لماما كتاب في غاية الصعوبة وأتى الشيخ دراز رحمه الله أراد أن يفسره فزاد تعقيدا يعني حاشية الشيخ دراز أصعب من كلام الموافقات نفسه وهو يعني رحمه الله أراد أن يفسر فهذا الكتاب آخر شيء يدرى يعني ما يجيش واحد في اول العلم ومات كتاب الموافقات ويظل يقرأ لن يفهم شيئا ويصده ذلك عن تحصيل بقية الأصول إنما الأصل إن الإنسان يبدأ في كتاب مختصر في أصول الفقه والكتب الأصولية التي بتاع الأصولين المتاخرين أو المصنفين في الأصول المتاخرين اقتبثوا مقاصد من الشاطبي بصورة مبسطة إنما أنا أقصد أن الأصوليين القدماء لم يدخلوا مقاصد الشريعة بصورة واضحة إنما ممكن يلمع على السطر كده أو بتاع بحيث أنه لا أحد يفهم أنه ده يقصد أنه يحدد نقال الشريعة حتى أتى الإمام الشاطبي فحددها كتاب الاعتصام أيضا من أجل الكتب وأنفعها ويجب على جميع المسلمين أن يقرؤوا هذا الكتاب المسلمين الذين يعنون بمعرفة السنة من البدع هذا الكتاب ما رأيت مثله في بابه والعلماء تقريبا شبه مجمعين على ان هذا كتاب اجل كتاب في تعريف السنة العملية وانه كيف يكون المرء سنيا واتى بالبدعة وانكر تقسيم البدعة الى خمسة اقسام بدعة مستحبة الوى تقسيم الامام الشافعي لها وقال ان البدعة بدعة اصليه وبدعه اضافيه وان ما فيش في الدين حدث اسمها بدعة حسن اطلاقا لأنك إن أتيتني بأي شيء لم يوجد في عصر النبوة لابد أن يكون له أصل عام يندرج تحته بناء المستشفيات نحن ده كله داخل تحت الاستشفاء والاستشفاء عندنا مثلا في أحاديث صحيح الوسر اللي صلىها عمر لذا كان بناء المستشفيات ده هذه بدعة لغوية لكن صلاة التراويح على إمام واحد 30 يوم أو 29 هذا لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وسنه عمر وقال نعمة البدعة هي عمر قال لما رأى اوبي ابن كعب يصلي بالمسلمين كلهم على امام واحد بعدما كان يصلون متفرقين قال نعمة البدعة هي فقال القائلون بالبدعة الحسنة قول عمر نعمة البدعة اي انها بدعة حسنة نعمة البدعة اي مذهل البدعة فيفسر الامام الشاطبي ان البدعة المقصود بها هنا هي البدعة اللغوية لان عمر عمر هو أول فعلا من جمع الناس على إمام واحد وفي مسجد وأوقد في المسجد أسرج إنما هل صلاة الترويح جماعة اتبادعه عمر قد النبي صلى الله عليه وسلم يوم ليلتين وثلاثة ولكن خشية أن تفترض على الأمة فلم يكن فأصل صلاة الترويح جماعة ما عمر إنما صلىها النبي عليه الصلاة والسلام فقول عمر نعمه البدعه هي أي الـ الـ أنه اول من ابتكر الوقوف المسلمين وراء امام واحد وفي المسجد واصطاد الى سنه فهذا كتاب فعلا كتاب ممتاز ولوه اسمه يدل عليه كتاب الاعتصام وشاق حديث الاعتصام بالسنن والشرار من البدع نعم ال انشئ من المولى الشيخ محمد رشيد رضا نعم انا بتابع على كل الكتاب عايز اقول واحده ان هو لا يعني هو اصل الحقيقه تحقيق الكتب وهذا يعني لو سمحتوا لي اعطينا لمحه عامه كيف يحقق الكتاب المخطوط لان يعني هذا له علاقه وقض جدا بالسؤال وحتى لا يشك احدنا في كتاب ما يقول لعل المخطوطة سقيما لعله لم يصل علامة جوسة الى اخره احنا عندنا مثلا اسلافنا القدامى كانوا يكتبون الكتب المدونة اللي هم بيألفوها اما بايديهم او عن طريق نساخ بالاجر فكان بعضهم يخط لنفسه كشيخ الاسلام ابن تيمية كان ما يقول ابن القيم في الواب الصيد كان يؤلف في ليلة ما ينسخه الناسق في جمعة يؤلف له في الليلة مجلدين ثلاثة بحيث ان انت حبيت تنقل وراءه لنفسك بغيب اسبوع تنقل في اللي هو كتب فيه بمع مع لفت النظر ان التأليف اصعب من الناس ده واحد بينسخه مخه فارغ يعني اللي هو ينسخه انما هذا يؤلف فكان شيخ الإسلام ابن تيمية للسرعة الشديدة له احيانا كان خطه لا يظهر ولا يبين فماذا كيف نعثر على كتب ابن تيمية لم يكن شيخ الإسلام يحجر على الناس إلا نسخته إنما كان تلاميذه وكان لهم خطوط حسنة ينقلون عنه ثم يعرضون النسخة التي نقلوها عليه فيكرها فتختم بخاتم الدولة أنذاك لذلك اللي هو المعنى بالكتب المخطوطة يجد في الاخر كده ختم ختم اللي هو الانتخانة او الختم الاعتمد او ان هذه نسخة معتمدة ليه كسرت الذين كانوا يؤلفون الكتب وينسبونها الى اناس مجهولين او مشهورين حتى يقال ان هذه نسخة معتمدة قرئت على المؤلف وانه اقر كل حرف فيها وانه يسأل عن كل قضية فيها كان يختم بخاتم الدولة ويوضع في الخزينة العامة كل كتاب من كتب السلف كان يعامل بهذه السورة <تصفيق> وكان أيضا ممن ينسك لنفسه كان الحافظ بن حجر العسقلاني رحمة الله عليه صاحب كتاب فتح الباري، وكان رديئ القط جدا حتى إنهم ذكروا من النكة يعني إنه ما كانش بيعرف أرى خطه لما كان يقلّف كتاب ويرج يحب يرى ثاني كان يأتي بالناس يقول له إيه رأى ثاني زي ما احنا بنعمل نقلّف الصفحة يمين ونبذل الأشمال عشان نوصل إلى الكلمة الحسين فكان شيخ الإسلامي ابن حجر مع ردائد خطه كان بكس يرفع القلم ليفصل بين الكلم والكلام فكل الكلام شابك في بعض بحيث أن لا تستطيع أن تعرف هذه الكلمة انتهت بواه ولا انتهت بقاف ولا انتهت بأين فكانوا يجدون في المخطوطات التي خطاها حافظ ابن حجر بنفسه مشقة شديدة إنما اعتمدوا على في كتب حافظ ابن حجر لأنها انتشرت على النسخ التلاميذ والنساخ الذين كان الحافظ يعطيهم الاموال لأدي نسخ الكتب فبيتواصل <تصفيق> للكتاب الواحد نسخة ونسختين وثلاث نسخ واربع نسخ وسحات عشرين نسخ على حسب شهرة الكتاب فعندنا مثلا في دار الكتب المصرية لصحيح البخاري فقط 27 نسخة. في كل مكتبة من مكتبات العالم لصحيح البخاري فوق العشرين نسخة فوق, نسخ فوق العشر نسخ فتجد أنك لو جمعت كل الكتب النسخ لصحيح البخاري في العالم كله ممكن يوصلوا لأكثر من 200 نسخ لماذا كتب مشهور جدا وتداولته الأمة بالقبول فكان كل رجل من العلماء أو من الأشراف حريصا على أن يكون في بيته نسخه من صحيح البخاري زي إحنا الآن كتاب مثلا رياض الصالحين يكاد يكون زي المصحف في البيوت الناس كل بيت تجد فيه رياض الصالحين بجانب المصحف فنسخ رياض الصالحين كثيرة جدا جدا مما يجعل الثقة بالكتاب مئة بالمئة لكن هناك كتب في منها نسخة ونسختين وثلاثة وساعات عشرة لكن قامت على مؤلفه القيامة أنذاك فاحرقوا كتبه فلم ينج من هذه الكتب إلا نسخة فريدة أو نسختين. في اللي حصل لما جات عندنا الحملة الفرنسية المباركة كما يصفوها في كتب التاريخ ما كانوش أصلا جايين للاحتلال لا ولا عشان يكتشف حجر رشيد ولا لأي شيء من هذا أتوا ليسرقوا تراثنا روح في باريس تجد المكتبة الضخمة فيها نفائس المخطوطات الإسلامية اللي يضطر الباحث لأجل أن يحقص أن يسافر إلى فرنسا مخصوص وطبعا شوف في فرنسا هيباس هناك في الفنادق وهياكل من أكلها ويشرب من شربها كل ذي أموال تعود على جيب الفرنسيين وبعدين يصور المخطوطه اللي هي بتاعتنا احنا ثراث اجدادنا احنا ويرجع بها بعد شهر بعد شهرين وقد لا يوافقون ان يصوروا له العالم كل الاستعمار الانجليزي او الفرنسي او الطلياني او الروسي كل هؤلاء سرقوا جميع كتبنا ولذلك تجد مخطوطات المسلمين في كل مكان في العالم عاملين دار تحفة كده حاطين فيها كتب المسلمين فوزعت كتب المسلمين على العالم كله انا الان اريد ان احقق كتاب زي الاعتصام الشاطبي الاول ابحث في خزانة الخزانة المصرية عندنا اجد ان احنا عندنا ثلاث دور مخطوطة في مصر اربعة او خنفة خنفة اللي, اللي احضرني الان يعني ذكرها وقد يكون هناك وانا لا ادري مكتبة البلدية بالاسكندرين ومكتبة صهات المخطوطات ودار الكتب المصري والمكتب الأجارية ومعهد المخطوطات وكان فيه معهد المخطوطات الجامعة العربية واخدوها مننا لما نأكل الجامعة العربية في تونس وفيه دار للمخطوطات المنصور دول حوالي 6 دور يجمعون المخطوطات القديمة اللي هي لأسلافنا النهاردة مثلا الكتاب مثلا صحيح ابن حبان ه امام كبير وصحيح وزي قريب من صحيح ابن خزيمه وشبيه بصحيح البخاري في احاديث كثير اريد ان احققه اعمل ايه اروح الف على كل الدور في مصر اولا وانظر في الفهارس العلمية فاجد يقول لك موجود من صحي نحبان هو تسع مجلدات موجود منه اربع مجلدات المجلد الاولاني ضايع من ثلاث ورقات والمجلد الثاني فيه خرم روى ازال مثلا صفحتين او ثلاثة والمجلد الرابع المقدمة رايحة والمجلد مش عارفين اجد ان الكتاب غير كامل انا لا استطيع ان احقق هذا الكتاب التمس له نسخة كاملة اعمل ايه اروح ادور في مكتبات العالم على نسخة كاملة صحي نحبان. حبان اروح مثلا باريس ألاقي ثلاث مجلدات فقط هم اللي موجودين من الكتاب والباقي غير موجود لكن المجلد الأولى اللي واناقص عندي أربع أرقات لقيت لأربع أرقات في الأول وهذا المجلد ضيع منه عشر أرقات في الآخر اللي أنا عندي في مجلدي المهم أدوخ الدخات السبع حتى أستطيع إن أنا أحصل نسخة صحيحة موثقة كاملة لصحيب الحدام بعد ذلك لابد ان اكون دارسا للخطوط القديمة لان قواعد الاملاء تغيرت قواعد الاملاء عندنا الان تغيرت عن القديم فهم مثلا لحد القرن الثالث الهجري او جزء من القرن الرابع كان مسألة النقط هذه غير منتشرة فكان الكاتب بيكتب ولا يضع نقط وكانوا بيفهموا لان هذه كطريقة الاملاء عندهم فآتي أنا الآن لأخذ أخذ مثلا مثال ككتاب علل اللي من الموجود في هذا الكتب المصري فتحت الكتاب تجد ولا نقطة موجودة طيب أنا لو أعطيتكم مثال واحد فقط هذا الشكل هذا الشكل عين را عين را هل هو نمرة أو نمزة أو ثمر أو ثمر أو غنز أو غير أو غبر لا أدري مش ان النقطه فين هل دتاء دتاء بعين دخاء دتاء لا أستطيع فحينئذ لا تستطيع أنت أن تخرج كتابا مخطوطا لاجل أن تقدمه للمطابع إلا إذا كنت عليما بالطريقه القديمه للاملاء وهذه لا قواعد ولا كتب إذا على أي رجل محقق أن يكون دارس كل هذا الهم الكبير وكلمة هم ليس معناها اللي هو الهم المرادف للغم إنما الهم الذي يبعث الهم كما قال تعالى وهم وهم بها وهمت, وهمت به وهم به فيجب ان أنا أدرس كل هذا قبل أن أكتب خطا واحدا أو قبل أن أدون كودا في بيضاء كما قلو بعد ما يكون عندي كل هذه الأصول أبتدي أشوف الكتاب ده له نسخة ولا نسختين ولا تلاتة إن كان له أكثر من نسخة يجب أن أنا أسعى أن أنا أجيب جميع النسخ طيب الكتاب مثلا لاعتصام توفر لدي خمس نسخ مخطوطة له لابد أن أجعل من خمس نسخ نسخة أمّا اللي هي الأصل اللي أنا أعتمد عليه والنسخ الباقية تعتبر اعتضاد وشواهد لها كيف أحدد النسخة الأم؟ أقدم نسخة مكتوب عليها تاريخ قديم يبديه أقرب النسخ للمؤلف كلما كانت النسخة مكتوبة أقرب إلى زمن المؤلف كلما كانت أشد ثقة وتوفيقا من النسخ المتأخرة فإذا كان الشاطيبي سنة 665 إذا كانت النسخة التي أمامي مكتوبة سنة 680 ونسخة ثانية مكتوبة سنة 710 يبقى النسخة 680 يجب أن أنا أعتمدها أم أو أصلاً عن النسخة المتأخرة وكلما اختلفت النسخ مع بعضها أقدم الأم أقدم السياق بتاع النسخه الأم يظل الباحث شهر وشهرين وثلاثة وسنة وسنتين وثلاثة وساعات عشرة في كتاب واحد انت بتاخده وتشتريه وتحطه على الرف وتنفق عنه التراب كل شهر ولا تستفيد به ولا تعرف كم بذل في هذا الكتاب المجهود حتى وصل بين اديك مطبوعا التحقيق هذا اصعب من ان يؤلف المرء كتابا من جديد يعني الواحد عنده يؤلف عشر كتب ولا يحقق كتابا مخصوطا واحدا اللي بيحصل ان مثلا الشيخ محمد رشيد رضا يعثر على نسخة من كتاب لعقصان فيبذل الوسع في تحقيقها ويكون في اخر النسخة في آخر الصفحة في الكلمة وفي ولم يجد ورقة بعد ذلك فيرجح أن الكلام المفروض يكون متصف فيرجح أن في سقط ورقة أو سقط ورقين أو ثلاثة من آخر الكتاب وأحيانا الكتاب يكون كامل ولكن لم يضع المكاتب سماعات ولا قرأنا الكتاب على خلانه وهو الحمد لله رب العالمين زي ما بيختموا كتبه فيترجح لدى الرجل أن هذا الكتاب إما تم أو لم يتم وحينئذ لا يجوز أن نشك بالكتاب الأساسي <تصفيق> ولكن نقف على ما حدده المحقق يعني كان الشيطة شدربة قال في نهاية إن, إن, أن في بعض الورقات ذهبت أو إن النسخة غير كاملة مثلا يبقى يستفاد من هذه النسخة ولكن إذا وجدت أحد العلماء نقل نفا عن الكتاب الاعتصام ولم أجده في كتاب الاعتصام يبقى يجب ان انا استحضر كلمة الشيخ رشيد رضا لعل هذا من الورقة التي سقط مفضلت <تصفيق> وحينئذ يجدر بالباحث او بالقارئ اذا وجد كلاما نسبة الى كتاب ما وليس في الكتاب انه يدونه على حشية الكتاب ام ليه لانه من الممكن يكون سقط من النسخة شيء او من الممكن يكون الذي نقل واهمة في اسم الكتاب مفضلت هذا يعني نبذة مختصرة عن تحقيق الكتب القديمة طيب احنا يعني اماننا ان شاء الله ثلث الساعة عايزين نقتصر على.. في اخ سألني سؤال اه تسألني عن.. ال... اسأل كده كمان نعم. والسؤال دي والشطر التاني مش له بالنسبة للرجل اذا اراد ان يطلق لحياته وعارض والده هذا الفعل طبعا يعني هذا الأمر نحن تكلمنا فيه كلام كثير جدا بالذات في مثالة اللحية ولكن لا مانع نحن نسرد سردا سريعا خفيفا وهو أنه من الأصول المعروفة عند المسلمين وحددها النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا طاعه لمخلوق في معصية الخلق حلق اللحية معصية بلا شك بإجماع أئمة المسلمين وأنه لا يجوز للمسلم تحت أي ظرف أن يحلق لحيته إلا في ظروف حتى أكون دقيقا في بعض الظروف الضيقة جدا التي يجوز للمسلم أن يأخذ لحيته أن يحلقها كلم لو كان في دار حرب أو لو كانت اللحية هذه ممكن تتلف حياته إلى آخرين فيجوز له في هذه الحالة أن يعمل بمبدا الظرف قال عليه الصلاة والسلام وفروا اللحى أعفوا أعف اللحى وقص الشارب وخالف اليهود والنصارى وقال عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه رسول كسرى وقد يعني برّا يعني شنباته ودخل عليه وقد حلق لحيته قال من أمرت بهذا قال ربي اللي هو كسرى يعني كسرى قال عليه الصلاة والسلام ولكن ربي أمرني أن أعفل اللحى وأن أقص الشري فقوله عليه الصلاة والسلام ولكن ربي أمرني صريح في أن السنة النبوية الصحيحة محاذن القرآن الكريم تماما كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى أي ما ينطق عن هوى نفسه فكل شيء فيه شرع فيه أمر لطفاءة الله عز وجل فهو وحي كتب القرآن تماما وهذا الحديث أحد الشواهد التي تؤيد ذلك. فعفاؤ اللحية واجب. قال العلماء إذا أتى فعل أمر ولم يد ولم تحتف به.